نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون يقول الله عز وجل في هذه الآية موبخا هؤلاء القول بنبذهم أو بنبذ فريق منهم لما عاهدوا عليه فيقول أو كلما عهد عهدا نبذه فريق منهم ثم يبين أن هذا العهد لكون أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون من أحكام هذه الآية وفوائدها توبيح من عاهد عهدا فنبذه ومنها أي من فوائدها وعكامها أنه إذا وقع الخطأ من بعض قوم فإنه لا نسب الخطأ إلى جميع بل العدل أن يشار إلى عن هذا الذي هذا الذي حصل إنما كان من فريق منهم لعل يلحق العار جميع القوم مع براءة بعضهم منه ومن فوائد هذه الآية وحكمها أن نقف العهد علامة على نقص الإيمان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال النفاق الغدر بعث، الغدر بعث. ثم قال الله تعالى وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وهذه الآية كسابقتها في فيها التوبيخ لهؤلاء القوم الذين عرفوا الحق ولكنهم ولكن فريق منهم نبذه وكأنهم لا يعلمون به فيقول جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم وذلك من وجهين: الأول أن القرآن شهد الصدق ما جاء به موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام والثاني أنه صدق ما أخبر به من هذا الرسول الذي بشر به بنو إسرائيل كما قال عيسى من مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديما التوراه ومغشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا صح مبين ويبين الله عز وجل في هذه الآية آمي آية البقرة أنه لما جاءهم هذا الرسول المصدق بما معهم نبد فريق من الذين أرثوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم قل نبذ فريق منهم قال من الذين أُوتوا الكتاب زيادة في التشنيع عليهم حيث أُوتوا الكتاب وعرفوا الحق ولكنهم نبذوه والذي نبده فريق منهم ومنهم من آمن به وصدقه كنجاشي رحمه الله وكعبد الله من سلام رضي الله عنه فالنجاشي كان من النصارى فلما بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وعبد الله بن سلام كان من اليهود فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه إليه وآمن به ولم يكن كل اليهود أو النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء وراء ظهوره ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الحق كأنهم جهال به وهم عالمون به بالسفاد من هذه الآية الكريمة من الأحكام والفوائد صدق تسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولما جاءهم رسول من عند الله ومن فوائدها وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى بني إسرائيل كما أنه مرسل إلى الأميين وهم العرب بل وإلى الناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له من في السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيونيه فأمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار ومن فوائد هذه الأيث وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لما جاءت به الرسل السابقة أي مقررا بأنها صدق وشاهد في صدقها حيث أخبرت به فجاء طبقا لما أخبرت به ومن فائد هذه الآية وإحكامها قيام الحج على بني إسرائيل حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم فهم يعرفون كما يعرفون أبنائهم ولكن مع ذلك نبذ, نبذ فيق من الذين أعوذ كتاب, كتاب الله وراء ومن فائد هذه الآية وأحكامها أن الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم من بني إسرائيل نبذوه عن علم لأنهم أُوت الكتاب وعرفوا الحق وقد بين الله تعالى أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم وهذا أشد لوما وتوبيخا وجريمة من من لا يعلم ولم يؤتى من الكتاب شيئا ومن فوائد هذه آت وأحكامها أن نبذ هؤلاء الفريق من بني من الذين نعود نبذ لا يرجى معه إقبال لقوله نبذوه وراء ظهورهم والذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره في الدنيا يؤتى كتابه يوم قيامته من وراء ظهره جزاءا وفاقا ومن فوائد هذه آت وأحكامها أن من نبذ عن علم أشد قبحا ولوما ممن نبذ عن جهد، ولهذا قال كأنهم لا يعلمون ومن فوائد هذه الآية وأحكامها التحذير من رد الحق بعد العلم به لأن الله تعالى ساق هذه الآية على وجه اللون و. و توبيخ لهؤلاء الذين نبذوا الحق بعد أن عرفوه ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من نبذ الحق بعد العلم به ففيه شبه من بني إسرائيل من اللهوذ والنصارى الذين ردوا الحق بعد أن به أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه